بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ميم ت ن ز ي د الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولوا ن نفترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش ما ل ك م من دونه من ولي ولا شفيع أ ف ل ا تتذكرون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 بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي اهتل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقن ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ل أ م ل ا ن جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ د م ع ي ن فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إ ن ا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إ ن م ا يؤمن ب آ ي ا ت ن ا الذين إ ذ ا ذكروا م و س و ب ح ا بحمد ر ب ه م وهم ل ا ي س ت ك ب ر و ن ك ت ج ا ف ى ن ب ه م عن ا ل س ي للعلوم ا ع ا و م م ا ر ز ق ن ا ه م ي ن ف ق و ن فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون أ ف م ن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها أ ع ي د و ا فيها وقيل لهم ز و ق و ا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 انا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل وجعلنا منهم اهمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك ل آ ي ا ت أ َ ف َ ل َ ا يسمعون َََُْ أ اولم َْ يروا ََْ أ َ ن َّ ا ن َ س ُ و ق ُ المال َْ فنخرج بسم ا ت أ ك ل م ن ه أ ن ع ا م م وأنفسهم أ ف ل ا ي ب ص ر و ويقولون ن م ت ن ا ل ف ت ح إن كنتم ص ا د ق ي ن